فأصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد <تصفيق> أذكر نفسي والحاضرين بأجمل أوقات السعادة والفرح التي يتمناها الإنسان في دنيا حينما يتحصل الإنسان في دنياه على أعلى الشهادات وينال أعلى الدرجات فإنه يسعد ويفرح فرحا شديدا وهذه, وهذه الشهادات, الشهادات التي نالها, نالها ربما تؤهله لينال, لينال عرضا, عرضاً زائلاً, زائلا من الحياة الدنيا, من الحياة الدنيا, الدنيا ثم ينقضي, ينقضي ويزول, ويزول, ويزول ولا, ينفعه ولا ينفعه في الآخرة, في الآخرة أما في الآخرة أعلى, أعلى الشهادات, الشهادات التي تؤهلك للقدوم على رب البريات وتدنيك منه هي أن تأخذ كتابك بيمين حين ذلك تسعد سعادة أبدية وكيف تأخذ هذا الكتاب باليمين تأخذه بيمينك حينما يكون امتلئا بالحسنات وبالطاعات وبالقربات التي تدنيك من الله عز وجل بالله عليك هل هناك أزمل من هذه الجلسات التي تتنزل فيها الرحمة من رب البريات هل هناك لذة تعجل هذه اللذات وأنت تجلس في مجلس يذكرك الله عز وجل هل هناك أجمل من ذلك هل هناك أزمل من أن تجلس في مجلس حرم منه الكثير وأن تتعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لتنال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من نظارة الوجه هل هناك أزمل من أن تستشعر أن الملائكة وأن المخلوقات يدعون لك ليس هناك لذة أجمل من ذلك فهذه مجالس الحياة يقول لثمان لابنه وهو يعظه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتي فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الوحي كما يحيي الأرض بوابل القطر حقا إنها الحياة الحقيقية التي قال الله عز وجل عنها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أحياه الله عز وجل بحياة أخرى غير الحياة التي أحيا بها بدنه وهي حياة الأنس بالله عز وجل والقرب من الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان قلت هذا لكلمة من كتاب الله عز وجل بها تكون استعادة في الدارين حينما تمتلئ صحيثتك بالخيرات فبادر قبل أن تطوى صحيثتك وحين ذا لا ينفع لدى فوالله, فوالله الذي لا إله غيره إنها نعمة عظيمة أن وفقنا الله عز وجل لنجلس هذا المجلس حتى وإن لم نستفد منه إلا القليل فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين وقفنا عند البيوع المحرمة التي نهى الشارع عنها وذكرنا البيع في المسجد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد لأن المسجد ما أعد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل أو إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أرضح الله تجارتك تدعو عليه وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيعا إذن يصح البيع في المسجد ولكن فاعله آثم وكذلك البيع عند نداء الجمعة الثاني. وقلنا مبنى الخلاف بين أهل العلم أن فريق قال النهي يقتضي الفساد مطلقا وفريق آخر قال النهي لا يقتضي الفساد مطلقا طبعا هذا مع الإث وفريق ثالث قال إذا كان النهي منصبا على ذات الفعل حكمنا ببطلان هذا الفعل وإذا, وإذا, مع الإثم مع الإثم وإذا كان النهي وإذا خارجا عنه, عنه حكمنا بصحة الفعل مع الإث البيع الثالث, الثالث البيع, البيع على بيع, بيع مسلم انظر حتى, حتى, حتى, تستشعر حتى تستشعر لذة, لذة هذه الشريعة المباركة, المباركة وأنها جاءت, جاءت, جاءت لحفظ الأموال, الأموال ولحظ النفس ولكل أمر فيه سعادة الإنسان فالدين جاء لسعادة البشر الأمر الذي يوغل صدر نبيك صلى الله عليه وسلم يحذر منه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه قال صلى الله عليه وسلم لا تتلق الركبان لا تتلقوا الركبان ولا, ولا يبيع بعضكم على بيع بعض سيأتي معنا تلقي, تلقى الجن صورة البيع على بيع الباق تكون هكذا حينما تشتري من إنسان وليكن بطرا لعشرة آلاف جنيها وبعدما اشتريتها قابلك في نفس المجلس رجل آخر قال لك بكم اشتريت هذه البقرة قلت له اشتريتها بعشرة آلاف جنيه قال لك أبيع عليك بقرة مثلها بثمانية آلاف في التو واللحظة أنت ترد هذه البقرة على صاحبها لأنك ما زلت في خيار المجلس خيار المجلس لك حق الفسخ فيه معنى ذلك أنك الآن اشتريت من إنسان بقرة وما زال هذا الرجل أمامك أو اشتريت منه سيارة وبدأ لك أن ترجع في البيع فلك ذلك حتى وإن لم يقل العرف بذلك فلا عبرة به قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري البيعان بالخيار لابد أن تعلم هذا الأمر للناس لأن بعض الناس كنت أتكلم في هذه المسألة قال البيع الشراء كالطلاق قلت له عندك أنا ولكن اسمع من نبيك قال البيعان بالخيار أي البائع والمشتري ما لم تحدث الفرقة بينهما فإذا وضحى وبينا بورك لهما في بيعهما وإذا كتما محقة بركة بيعهما إذن لك حق الاه الرجوع ولكن لك أن تسقط الخيار تقول للرجل أنا أبيعك هذه السيارة ولكن بدون رجوع إلا إذا كان هناك ثم عيب فهذه مسألة أخرى فترد السلعة بخيار العيب أو خيار الغبن أو نحو ذلك فالآن هذا الرجل باع البقرة على الرجل وهما ما زال في خيار المجلس، له رجل آخر قال أبيع عليك هذه أو بقر مثل هذه بثمانية ألف هتعمل إيه؟ مباشرة ستردها على هذا الرجل ويحدث النزاع وتحدث البغيضة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرجل على شراء أخير بكم اشتريتها؟ اشتريتها بكذا. فيقول لك اشتريها منك بكثي. بأزيد مما بعد. على عكس الأول. وكذلك السوم على سوم الآخرين. بدل البيع والشراء لازال موجودا بين الباع والمشتري. فليس لك أن تتدخل بينهم حتى ينتهي ولكن العلماء قالوا يجوز أن تبيع على بيع الرجل إذا كان هناك غبن ولكن خلي بالك عشان المسألة ما يدخل هاش هوى هذا يكون من باب النصيحة يعني الآن رجل باع على رجل بقرة بعشرة ألاف هي ما تساوي إلا خمسة ألاف حقيقة. حقيقة فهنا صارت النسبة إيه؟ نسبة, نسبة عالية جدا صار هذا رجل يغش في يغش في, في البيت ألبي. والنبي صلى الله, الله عليه وسلم عليه يقول من غش, منه غش, غش, غش فليس منا فلك أن توضح له الأمر تقول له عندي مثلها بخمسة آلاف ولا شيء في ذلك واضح لأن تحديد التحديد المكسبية ليس عليها دليل يعني لك أن يعني تكسب في السلعة 25%, 25 ولك أن تكسب فيها 10% والمين. وقد, تكسب, وقد تكسب, تكسب تكسب فيها 50%, في 50 في ولا, حرج. ولا حرج، ولكن مرض ولا حرج. هذا إلى العرف, إلى العرف يعني تعرف, يعني تعرف العر� الناس أنك, أنك إذا بعت هذا الكوب مثلا, مثلاً هو ثمنه مثلا 5 جنيهات. جنيهات. جنيهات لو بعت مثلا بعشر جنيهات الناس متعرفون على ذلك انت كسبت هنا ايه 100% ولا حرج في ذلك اما الان الناس تعرفون ان في بيع السيارات اخر مكسب مثلا 1000 جنيه او 2000 جنيه مجيش بات تضيف عليها 30000 جنيه اذا حدث من كذلك فللمشتري أن يرجع عليك بالسلعة ويرض البيع هذا يسمى خيار, خيار الغبن قال الله عز وجل الله ذلك الله يوم التغاب يوم الخسران يندم فيه المسلم الطائع أنه لم يستزد من طاعة الله عز وجل وكذلك الكافر أنه فرط في جنب الله يتحسر في هذا اليوم فمن هذا, فمن هذا جاء الغرب إبناها النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع الخرق قال المصنف بيع الغرر جملة ذلك أن النهي عن الغرر أصل عظيم من أصول الشريعة وليس مقتصرا, وليس مقتصرا على البيع, على البيع إنما يمتد إلى, إلى غيره اسمع إلى كلام شيخ الإسلام, الاسلام بن ثيمين لتعلم حقيقة الغرر هذه قاعدة, قاعدة بسيطة, بسيطة, بسيطة أجملها لك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال شيخ الإسلام أما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر هو المجهول العاقبة الغرر هو المجهول العاقبة من أنواعه جملة من البيوت كان يتعامل بها أهل الجهدين بيع يسمى حبل الحبلة بيع يسمى المضامين بيع يسمى الملامسة واحد عند جملة من الأسواب يقول لك إيه متى لمست هذا الثوق فيكون عليك بكذا بدون أن تنظر فيه فتكون الملمسة تحل محل النظر هذا فيه غرر قد تبحث فيه بعد ذلك تجده لا يصلح فكل هذا يدخل تحت, تحت بيع الغرر يبقى كل بيع كل احتوى على جهالة أو مخاطرة أو مقامرة فهذا, فهذا يكون غرر ولا يجوز. من صور الغرر في, في أزمنتنا, أزمنتنا هذه, هذه عقد التأمين التجاري ليكون الكلام له هو عقد التأمين التجاري, التأمين التجاري حقيقتهم كالتالي أنت إنسان بيتعاقد مع شركة التأمين ويتفق معها على أقصات معينة تلزمه مثلا أنه يسدل في كل شهر مئة جنيه في مقابل إيش أنه إذا حدث له حادث لقدر الله تدفع شركة التأمين كذا وكذا, وكذا. فحقيقة الأمر أنه شبيه بالمقامرة والميسر لأن هذا الرجل الذي ظل يدفع القسط الشهري لمدة ثلاثين شهرًا من المستفاد شركه التأمين، والأمر مش قاصر على واحد، ملايين الناس. فهنا بتأخذ هذه الأموال وتستغله طب هب أن هذا الرجل أصيب بحادث في اليوم الثاني، وكانت تكلفة هذا الحادث وليكم مئة ألف. يبقى صار من الغار هنا شركة تاني، وهذه هي حقيقة الميسر التي حذر الله عز وجل منها يا أيها الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلح. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى التأمين مخالف للشريعة الإسلامية لما يشتمل عليه من أمور. غرر وجهالك ومخاطرة مما يكون من قبلي أكل أموال الناس بالبنت. ثانيا يشبه الميسر لأنه يستلزم المقام. الغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم كحبل الحبل. وبيع المعجوز, وبيع المعجوز عن تسليمه, عن تسليمه ربنا, لذلك ربنا لذلك مثالا في الدرس, الدرس الماضي, الماضي كنا من شروط صحة, صحة البيع القدرة على تسليم المبيع, على تسليم المبيع أنك تبقى قادر أنك تسلم المبيع, المبيع, المبيع ومثلنا, ومثلنا بمسألة, بمسألة <تصفيق> البعير المبيع أو الجمل, أو الجمل الشارد, الشارد. سان اشترى جمل خمسة ألف جنيها ثم ضاع منه فقابله رجل قال بعني هذا الجمل الشارد بكم قال بثلاثة ألف لأنه إيه؟ غير موجود فصار هذا الرجل المشتري إما, غالب اما غالب وإما وإما وإما وإما غارب وإما غاري لو, لو تحصل عليه يبقى اشترى, اشترى, اشترى الذي ثمنه خمسة آلاف, خمسة, آلاف خمسة آلاف بثلاثة آلاف, آلاف. وإن لم يتحصل وإن عليه فيكون قد خسر الثلاثة آلاف, آلاف. هذه هي حقيقة, ليه؟ حقيقة ليه؟ الميسر وبيع المجهول المفر يبا كل البيع التي ستأتي معنا ستدخله تحت معنى الغرار قوله بيع الملامسة والمنابذة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل الثوب أو ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن ينظر فيه أو يقلبه واضح جرد ملمس خلاص وقع وقع البيع وكذلك المنابذ بيع حبل الحبلة فسر بتفسيرين تفسير الأول اختاره مالك مالك والشافعي وهو تفسير ابن عمر وهو البيع بثمن مؤجل والثاني ما اختاره أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي قالوا هو بيع ولد الناقة الحامل في الحامل بأي بيع يحتوي على جهالة أو مخاطرة أو مقامرة فهذا لا يجوز ويدخل تحت الغرب قوله بيع عسب الفحل المراد بكلمة عسب الفحل قال بعض أهل العلم هو ما يقذفه الفحل في رحم أنثى واضح؟ هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ليه مسألة الإه الضراب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الإه الفح وأي فح سئ كان من الإيمن سئ كان من البقر أو نحو ذل والعلماء يقولون أن الذي يأخذ على هذا أجرا هذا يكون من دناءة النفس والجهز والناس الآن لا يستحيون ويفعلون هذا الأمر في الطرق ولا نكير طبعا من باب العلم أن هناك بعض أهل العلم كالإمام مالك رخص في ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيبقى الأمر التحريم الناس يقولون أن هذا يكون في مقابل أن هذا الرجل ينفق على هذا الفحل ونحو ذلك، ومسألة الضراب يعني قد تم قص منه، هو يأخذ هذا في مقابل. طبعا أن ننظر إلى مسألة الضراب يجد أنها تدخل أيضاً تحت الـ تحت الغرر، لأن البطرة مثلا قد تحمل وقد لا تحمل أو لا، ففيه غرر. ونهيك عن, ونهيك عن ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فتنتهي وتقول سمعنا وأطعنا أن تقول سمعنا وأطعنا يأتيك التخفيف شوف الصحابة لما نزلت خواتيم البقرة إن ما في أنفوسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الذي لا نطف ماذا قال النبي قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعم فلما قالوها وذلت بها الألسل جاء التخفيف من الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ما بان إن نسينا أو أخطأنا والله عز وجل يقول قد فعلت فقل سمعنا واطعنا يأتيك التخذ قلت سمعنا واطعنا. قال النبي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكرام يعني يعني هذا الرجل أزدى لك معروفا بأن جاء بهذا الفحر وحدثت عملية الضرب هذه فأعطيته هدية, هدية, هدية, هدية بدون اتفاق بدون فلا بأس فلا أن يأخذها, يأخذها. يأخذها. واضح؟ وتنتهي القضية إذا النساء تعرفوا على هذا الأمر يأخذونها من باب الـ الـ الـ الإحسان أن هذا رجل أحسن إلي فأنا أحسن إلي نعم قوله بيع ما ليس عندك الحكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتين الرجل يسأل لي من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنك كثير من الناس يقع في مثل هذا الرجل يعمل في الأدوات, الأدوات المنزلية. المنزلية. فيأتيه الرجل, الرجل يقول, له يقول له أريد منك سلالة مثلا, مثلاً, مثلاً أربعة, قدم أربعة, قدم أربعة قدم أو على حسب, أو على حسب ما يسمونه وهي ليست وهي عنده. عنده. معنى ليست عنده, عنده, أنه عنده أنه لا يملكها. لا يملكها. واضح؟, واضح؟ لأنه, لأنه, لأنه قد تكون عنده في مكان أخر ولكن المقصود بليست عنده أنه لا يملكها فماذا يصنع يبيعها عليه وهي ليست عنده يقول مثلا بثلاثة آلات ويأخذ من ثمنها مبلغا من المال ثم يأخذ المال ويذهب, ويذهب إلى مكان إلى آخر, آخر ويشتريها, ويشتريها ثم يسلمها, لليه؟ يسلمها لليه؟ للمشتري. للمشتري هذا, حرام, هذا لا حرام لا يجوز كيف نعم لو اشتراه من مكان آخر لا حرج في ذلك ولكن شريطة أن يشتريه هو بنفسه ثم يبيعه عليك مرة أخرى هذا لا حرج فيه أما اللي يقول لك روح استلمه مكان آخر هذا لا يجوز خلي بالي هذه صورة الأخرى الآن أنت ذهبت إلى صيدلي تمام تبحث عن دواء فلم تجد هذا الدواء فقال لك انتظر حتى أشتري, أشتري لك هذا الدواء. فاتصل على, على صيدلية صيد أخرى. أخرى. فوجد هذا الدواء عندها, عندها، فاشتراه منها. مثلاً بمئة جنيه. جنيه. هل هذا يجوز أم لا؟ يجوز. أنت تشتري عن طريق الهاتف. تمام كده؟ وبعد ما اشتراها بمئة جنيه، خلي بالك. باعها, باعها على, على المشتري, المشتري. بمئة وعشرة. وعشرة وقبض منه وقبض وقال منه. اذهب واخذها من الصدلية الأخرى, من الأخرى. هل, هذا هل هذا يجوز؟ لا يجوز, لا يجوز. لماذا؟, لماذا؟ ها؟ ها؟ نعم, أحسن. نعم احسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعم. أن تباع نعم. السلع حتى يهودها التجار إلى رحالهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه قال ابن عباس ولا أحسبه كل شيء إلا مثله يبخل بال لما اشتري بالتلفون جائز لما باع, لما باع قبل ما, ما, ما يقبض هذا لا يجوز طب نضرب مثال ثاني علشان الامر يتضح الآن الان فضيله الشيخ اسم الشيخ, الشيخ فتحي, فتحي مثلا فتح عنده, مثل عنده ارز فضلت الشيخ خالد اشترى منه, منه طن من الارز بخمسة الاف وكان الرز الآن بسبعمية 700 تقريبا يعني بخلص الأرداب الأرداب المهم معنا نفترض أن الطن بخمسة ألف فالشيخ خالد اشترى وتمام التمام ثم تمام قال له قال فالصفحة سأذهب لأأتي بسيارة سأذهب سأذهب سأذهب سأذهب سأذهب أنقل عليها, عليها, عليها الأرز. الأرز تمام كده خلي بلك الطن بخمسة ألف فالشيخ خالد قابله رجل في الطريق قال له أريد أن أشتري أرزا قال له عند طن من الأرز صفته كذا وكذا بكم؟, بكم؟ قال, قال بسبعة ألف. ألف فعقد معه البيع. هل, هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لماذا؟, لماذا؟ لأن, لأن الشيخ خالد الشيخ لم يقبض خالد الأرز إلى الآن. ما زال الأرز في ضمان من في ضمان البائع، الشيخ فتح. وشوف بقى الشريعة زي ما قلنا بتحافظ لك على كل شيء، على الأمر النقي. يعني يعني قد يكون فيه إغار للصدور المشتري الثاني لما يروح باع علشان ينقل الرز من عندي مثلا الشيخ فتحي واشترى بسبح تلاف لما الشيخ فتحي يعرف إن الشيخ خالد باع بسبح تلاف إيه لا يحصل؟ حيفض البيع حيفض البيع إن الرجل كسب ألفين جنيه في لحظة واضح؟ يبقى نهى, يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع, بيع الطعام قبل قبضه, قبل قبضه. واضح؟, واضح يبقى هذه حقيقة أجيبك أجيب. البيع الذي أجيب. يبيع البيع ما ليس عنده لا تبيع ما ليس, ما ليس عندك البيع أي البيع اللي البيع اللي الشيء الذي لا تملكه يبقى الراجل اللي أنت رايح تشتري منه ما ينفحش هو يبيع لك وهي مش عنده خلاص خلاص خلاص ما أباطش لم يطلق مش, مش مختلف معاك, معاك. الآن لما, الـ لما, لما الـ الـ الـ الـ الارز, الأرز يتلف الشيخ خالد تمام بستة تلاف مثال وروحت انت تجيبه الأرز من عند الشيخ فتحي ما وجدتش رص يبقى مين اللي يضمن الشيخ خالد ولا الشيخ فتحي ايه كلام الكلام انت فين مين اللي يضمن مين ولا أنت اللي تضمن انت دفعت فلوس وخلاص هنغرموك ما ينفعش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح الشيء الذي ليس في ضمان نهى عن ربح ما لم يضمن خلاص الشيخ خالد غير, الشيخ ضامن. غير <صفيق> ضامن يبقى كيف <سأل> يربح وهو, وهو, وهو ليس بضامن, بضامن. ان ال الضمان في ايدي في, دمي في ايد ال ال الاخ فتح لان الارز مازال عنده يعني لو الارز مثلا جه لص وسرقه الشيخ خالد هيدفع النص والشيخ فتح النص لا الشيخ فتح اللي يبقى ما ينفعش تربح في حاجه وانت ما انتش ضامنها شوف أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. تقبطها توديها إيه؟ المخزن بتاعك. وكل شيء على حسب. يعني مثلا العقار يكون قبضه بالتخلي. إنه رجل فضلك المكان سلمك المفتاح خلاص أنت كده إيه؟ قبض. الأرض خلاص طلع منها أنت كده إيه؟ قبض. الأرز خلاص لازم تطلعه من المخزن من عندك طلحته من المخزن أنت كده أنت إيه؟ قبط وهكذا كده ما يحصلش مشاكل مش مش واضح؟, واضح؟ العلماء اختلفوا العلماء في واضح مسألة هل الكلام ده في, في الطعام فقط, فقط؟, فقط؟ أم, أم في, الطعام في الطعام وفي جميع السلع, جميع السلع؟ بعض, بعض العلماء قال ان الامر ده قاصر على, على الطعام انما لو اشتريت إنما حديد ولسه ما نالتوش يجوز لنا إيه؟ اللي ابيعه, أبيعه ولكن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن هذا أفهم للسنة مني ومن قال ولا أحسب كل شيء إلا, إلا إلا مثله ثم الفضل العموم التي جاءت بها صيغ الأحاديث يندرج تحتها الأهل الطعام وغير الأهل وغير الطعام كما سئتم واضح إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما ليس عنده